قمرون قمر سدن النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سدن النبي وجميل سيدنا النبي قبرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل Allah, terarah syarh minu, dan huda. Allah, Allah, dan huda. Allah, Allah, dan huda. Allah, Allah, dan huda. Allah, كل الكون أنا ربي نوري طه قمرون قمرون قمر سدن النبي قمرون وجميل وجميل وجامل سدن النبي وجاميل تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا وَلَمْ يَكُنِ الْهُدَاءٌ <سؤال> لَوْلَا غُهُورًا وَلَمْ يَكُنِ الْهُدَاءٌ لَوْلَا غُهُورًا وَلَمْ يَكُنِ الْهُدَاءٌ لَوْلَا غُهُورًا وَكُلُّ الْكَوْنِ سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل Nabi